اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ناسية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تقع واسجد واقترب